إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميل الأمجاد والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله حضرة خصوصا الحبيب أحمد بن عبد الله بن wal Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas wal Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas wal Habib Hasan bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas wal Habib Alim Al-Allam Al-Habib Ali bin Hashim bin Yahya wal Habib Abu Bakar bin Taha bin Yahya wal Habib Umar bin Taha bin Yahya wa usulihi wa furihi sumaylah hadratu as-sultan Al-Habib Ja'far bin Sheikhan Al-Habib Ali bin عبد المجيد واصوله وفروعه ما لاروا والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم ونخص خصوصا صاحب المولد الد바이 السيد عبد الرحمن الد바이 رضي الله تعالى عنه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله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 يا ربي وارضاني صلاه يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي عن المشايخ يا ربي فرحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وافر لي كل مذنب يا ربي لا تغض عرجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع الدعاء يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلي يا ربي وارزقنا شهاده يا ربي حطنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلي يا ربي واصلل كل مصلح يا ربي وقف كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رسول الله يا جلال حسنين كن شجاع